فهذا الطريق ا ل ق د ي ة حديث مسلم وفرغ ابي من الاحمق والطيران عن ح ب ي ث ر ي ر ه يقول إ ن أ و ل فواكه تسعر بهم النار الجانبيه اول فواكه ب ي الاشخاص سعر بهم النار ا ش ع ر بهم النار هذه الاولويات ة العباده وكاين ا و ل و ي ة في الدين وكاين اولوياته في العالم اول ما يحافظ ع ل ي ه العدو ب الا مصطلح أ و ل ما يحاسب على ا ل ع ر ب في الدين وما يقضي به الله ع ز و ج الدين أ ر ق بيه وانا يقول رسول الله ان、دي. اول الناس يقضى عليهم القيامه رجل استشهد فاتي يومي فعرفه نعمه فعرفه هل كيجاوب ل أ ج ل اعلى ك ل م ة الله زاهي ومع أ ن ه الظاهر ل ن ا س ع ل ى أ ن ه ي ج ا د ب على اكل مثله ولكن هو لي اسمع يعني الرجل م ا ي ل اجاب لاجل ا ل د ن ا ولاجل ا أ ي ه م في طبيب الله فقال رسول الله من قاتل لتكون ك ل م ة الله هي ا ل ح ق ي ق و ا ج طبيب ا ل ه اول رجل استشهد في ط ب ي ل الله عشرا هذا راجع نفس القهوه نفس ا ل م ع ر ك ة في اعماها ل ن في الجهه لما تيجي يوم ا ل ق ي ا م ة يا عزيز هل ترى ب الشهيد إ ذ ا قاتلت منه وقل يا ربي قاتلت فيك واستشهدت فيك قاتلت في لك م ل ا ئ ك الملك فيقول له كذبت في ر و ا ي ة وتقول له الملائكه بين كذبت ا ن ط ل ق به إ ل ى النار فيقول رسول الله ي س ح ب على وجهي حتى يقف النار على وجهي ذ و ا و ر ه ب ش ع ه ي س ح ب على وجهي حتى يقف النار لان ا ل إ ن س ا ن دائما الوجه يواجه, بالناس. يواجه الناس على أ ن ه م يقاصرونه واعلاء كلمه الله ولهذا سمي الوجه ل أ ن ه ي و ا ج ه م ن ه ا ل و ا ج ه ه فيسحبوا على وجهه حتى يقاصرناها ثم ق ل فيه لماذا بالعالم ا س أ ل الله السلامه والعافيه <تصفيق> هذا هو الصور جل ج ل ل ه ا ل ل ي يعمل به واللي يدمره الناس واللي يعمل به عجوزه ا و ش ي ف يظهر لك ا ن س ن هذا ا ل ن د وقل م ع ن ا تعلمت فيك العلم و ع ل م ت و ق ر أ ت فيك القران أ ن ا قلت القران من شجعها ل و ج ه تعلمت العلم حالي. يوجه. تعلمت من شجعها ل و ج ه يقول له كذب ولكنك تعلمت ل ن يقال عالم و ق ر أ ت ل ن يقال ق ا ر ة انقرض به فانه قال فيسحب على و ج ه حتى يقال ما و ف ي ن ه عالم و ح ا م ل كتاب الله اردته الغالي إلى حلو كبير. حلو كبير يقول ر بعشر ا عصنة إلى هل كثير يا رب ما تركت من سبيل تحب, تحب ان ينفق فيها الا وانفقت فيها فيقول كذبت ولكنك ان تقترب ان يقال جواد ويجز جواد ويقال له كذبت وتقول له الملائكه كذبت قال فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار ق <تصفيق> ز ن ا ق ص ة قزمان ما رفض لديكم هذا واحد صحابي كان يعمل عمليان الريان و العياد وصنعه الجهاز يعمل ل نصح انهم ا ولكن عندما يرى ش ا ل ض ل ا ء الذي يقوم ب ك الصحابه والرسول يشتم بانه متعلما بحل ما يدخل الشكل لازم يرقوا م ا ن يفرقوا ل ك ل ل بهذا يقاتل ويقاتل و ي ا ل ويقاتل ويقاتل ي ق ا ت ل ويقاتل ويقاتل ويقاتل ويقاتل ويقاتل ويقاتل ويقاتل ويقاتل ويقاتل ويقاتل و ي ق ب ت ل ي ق ا ت ل ي ق ا ت ل ويقاتل ي ق ط ع ويقطع ويقطع قبل ما يشبه ا ص ي ف ب ش يشبه رسول جاء لك صاحب انك تبعوه قالوا ه ن ي ئ لك ا ل ش ه ا د ة ه ن ي ئ لك ا ل ج ن ة قالوا ويحكي عشان كنت نقاتل لاجل ا ل ج ن ة و لاجل ا ل ش ه ا د ة انا كنت نقاتل ح م ي ه ل أ ه ل ي بفح عن اهلي فقط قال شبر لك صوت يوم وما تصبرش العرب ما قتلني الصيف ولك صاحب انك ترجع عند الرسول قال لا اله الا الله وانك رسول الله قال رسول الله ا ل ض ى الله ق شكرا قلت بأن عليه ن وانا كنت ا ر شكت شمي م ي ع ن ي كنت خ ل ش وسلم قال م رسول الله صلى الله عليه وسلم ي اذهب عليه ا إ ل ى من كنت ترائي ليجازيك ه ب ا ا ل ي كنت ك ت ف ع من عمل اجزيل مشي هو الذي خلفه و ل ي مش ف ه لذلك قال العلماء لانه ي و ليعنى وسمحة ذ ا يختم عليه بسرخات وعيون الله عز وجل ان تكون اعمالنا أ و أ ق و ا ل ن ا و أ ب ع ا ل ن ا وسيرتنا خ ا ل ص ة ل و ج ه ن ا يعني العلماء كما صحابه لشده رسول الله أن ع ب د الله ومسعود قال ح د ت ن ا الصادق و ا ل ن ص د ق ان أ ح د ك م يجمع خلقنا في بطن م ه أ ر ب ع ي ن ي ا م يوم ن ص ف ه ثم يكون ع ل ق ا ثم يكون رزقه ثم يؤمر باطع كلمه بكتب رزقه و أ ج ل ه و ع م ل ي و ش ق ي او سعد فوالله الذي لا اله غيره ان أ ح د ك م لا يعمل بعمل أ ه ل الجنه ة بعمل أ ل ا ل ج ن ة ا يكون بين ا و إ ن ه الا إ براح يسبق على الكتاب فيعمل يدخلهم يجعل الحديث بعمل أهل الناط والعكس العلماء هذا تركي الله عز وجل لا ي ظ ر م أ ح د وهذا الحيض كان في العالم وفي ا ل آ خ ر ه ما يختم عليه ب ر خ ا ت م ا هذا طن والله حرم على ا ل س ن ظ ر قال العلماء الغالب ا ل ل ي يختم عليه بهذه الطريقه هذه كل عمل ز ي ن وشيء الله كل عمل ز ي ر ه رياء و س م ع ي كل عمل ز ي ر ه رياء و س م ع أ ن و ا ع م ن كل الرياء أ ن و ا ع م ن ا ل ر ي ا ء ولذلك قالوا لنا اذا ل إ ن ت تلك ا ل ع ب ا د ة برياء اختنا برياء كغتربه وعبادته برياء لكن اذا كانت تلك الحاله وفي ملياء ك ولكن العبادته ص ا ل ح ة ولكن ع ب ا د ت ه صالحه ان الرياء الشرك بحيث فاذا كان ا ل هذا كي العمل سرا كما قال رسول, رسول الله و رسول ا ح د ن يعمل عمل يعني خفا و إ ذ ا به كيف يصبح عنه خبر. خبر فلم اعطاك الضغط به لا يمشي فلم اعمل عمليه واحده ان شاء الله كانت ي ن أ ش ر ق ت عن الموت و كان من خبر الله عز وجل كلف عن ا ل إ ن س ا ن أ و و ف ق هذا الانسان و ش و ح منهن وهو احنا بهذه الشريوه قال الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هذه واحد من الحسنه كي يعجل الله عز وجل لعبده في الدنيا ويوم القيامه كلها أ غ ن ا ت ب ق ا و حتى ان ا ل ح س ن ة هذه كي جاز بها جزاء ووضعها اخر يوم القيامه وكانك كنت الامه ب ل ا س الخير و ت ب ق لي طائفتهم لقوه الله غيرنا ك ن من ي ح ا ل ن ا س يكون و ن ا ك من يحتاج الى ان ي ك و ا ه ن ك من يحتاج الى ان يكون ا ك من يحتاج الى ا ح د ك و ن ه ك م ا ق الى ان يكون هناك من يحتاج الى ا يكون ه ا ك من ي ح ت ا الى ان يكون هناك من يحتاج الى يكون هناك من يحتاج الى ان ي و ن ه من ي ت ا ج الى ان ي و ن هناك من ي ت ا ج الى ان يحتاج الى ان يكون هناك من يحتاج الى ان يكون هناك من يحتاج الى ان ت ل ى يحتاج ا ل ان ح ت ا ج ا ح ى ان ي ح ا ل ن ي ح ت ج ي ل ى ان ي ح م ل تقول لهم انا نجيب الرمل ونجيب كذا ولكن بس كلها س ن و ا ح د ه او لكتبتهم شي ب ن ع ء ونجيب ا ل ل ل د ا ه كتبس كينهم معرف نيجا كين ي ح ب ي ه ع ر ف نيجا كين م س ا ئ ل ولكن سلخهم وعندنا يسال بيوم من الله كتنتشر هذا ك ي ح ط ي الله هو المضاعف خلاف الذي انتم لكيعمل عمل ل ي ا ن و ا سماعك لكيعمل عمل ل ي ا ن و ا سماع وهي انواع لكن الذي ي ه م ن أ ر ي م ن ا كذلك من الشرك ا ل أ ص غ ر ق و ل القائل إ ذ ا ب غ ى الله رجل إ ذ ا ابغى الله رسول الله إ ذ ا ب غ ى الله شيخا اذا ب غ ى الله ر ع ب إ ذ ا ب غ ى الله رعب قدم هذا أ ي ض ا شرك أ ص غ ر ولكن إ ذ ا كان يعظم من يشاركه مع الله فهو شرك أ ص غ ر كذلك من الشرك الاصغر اتيان ا ل س ح ا ب ولكن الا اذا كان يعتقد فيهم أ ن ه م م ل غ حياته بالعقد خلاص ايضا أ ك ب ر أ ي ض ا لان رسول الله فقالت ر لك حتى تاخر بما اوزع على محمد صارت م ل ا ح ق ا للكل من شده و ل ى القمران الذي جاء في ل و غ ا الحين سارجع لك واحد اذا جوش تقورا كثرت بما اوزع على محمد لك كلها سنين زي على محمد صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قال واتبعوا ما تتم الشياطين على ولد سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وحج الساحر ضربت مثل فلذلك حرج اتيان ا ل م ر أ ة في ظهرها هذا ح ا ج ولكنه شرك لكن الشرك أ ك ب ر و ل شرك أ س ر ع ولكن ي ن و ل لك ان م ت ع ا م ل ه ذ ا ل ش ي ء ان ت ص ر ب م ل مع الشيخ ان ت ت ع ا ل ل ه ع الشيخ ان تتعامل مع الشيخ م ر ت ت ا فقد ع الشيخ ان ز ل ع ل ى م ح م د الشيخ ان تتعامل م س الشيخ ان تتعامل مع الشيخ ان تتعامل م الشيخ ان تتعامل مع الشيخ م ن تتعامل مع الشيخ ا ل ت ت ش ا م ل مع الشيخ ان تتعامل مع ا ل ش و خ ان ت ت ع ا ل ل مع الشيخ ان ت ت ع س م ل مع الشيخ ان تتعامل مع الشيخ ان تتعامل مع ا ل ش ان تتعامل مع الشيخ اعلاش لان الانسان وضع ماءه في غير محل الحرب فلذلك قال رسول الله فقد كفر من المنزل على محل الصفر والحديث المجموعه رقم حتى كذلك الذي اتى حائرا وارقى حائرا ذ ا ن به جمعها وهي حرب كذلك هذا شرك وكفر اصغر الا اذا كم ينبشر ونفسه اخر ل أ ن رسول الله صلى اتى ل ل عليه ه وسلم حائضا أ و امراه في دوله فقد كفر ب ي ن أ ن ز ل على محمد صلى الله عليه وسلم قالوا قيلت ما هي ا ل ق ر ي ب على أ ن اتيان الحائض مش كفر أ ك ب ر وشرك اكبر قالوا القريبه شنو هي الكفاره الرسول قال لي جامع زوجته أ ت س زوجته وهو حائض ح ا ل ه شقلص دينار او نصف دينار الدينار حكيس و ا ل ربما شعشر ا ل د ي ا ر نكتسو ده الدينار لا يوجد شعشر الدينار كي... اللي كي تحكي عنها فن الدينار او نصف دينار يعني اذا ا ت م ر أ ا ن ل ع له في ب د ا ي ة الحاد يخلص دينار وفي اخر الحاد نصف دينار هذا الشرك ا ل ا ق ص ه ن ك أ ن و ا ع من الشرك الاقصى و ه ن ك شرك الاقصى من ذ و ي م ن ا ويقول قائل ما شاء الله وشاء رسول الله ما شاء الله وشاء رسول الله وهذا أ ي ض ا شرك ا ل ا ق فقد غضب رسول الله قلت مما سمع هل المعون قل قولوا ما شاء الله وحده ثم ش ا ء محمد ص ل ى ا له ل عليه وسلم لا لا لا ل ان ت ط ر و ي ل ا تعظمني ل ا ت ط ر و ن ي ك م المسلمين أثر ا و قولوا ع ب د ا ل ل ه و ر س و ل م ي ن ويحب د المسلمين ل ورسول ه أثر أكون ع ب د افلا ً ش ك ً أثر أكون اكون عبدا شكورا بل رسول عبد يحب هذا اللقب صلى الله عليه وسلم ان يقال له عبد ولذلك ف القران جاء في اماكن التطحين والتعظيم بهذا اللقب ولذلك يقول الله عز وجل وان كنتم في ربي مما نزلنا على عبدنا من هو رسول الله اليس ذ انزل على عبده من ر الله بكاف ا ر ل ل ذ ي ندرب ا عبده من هو ر س لما الله الى عبده فأوحى قام عبد الله يدعوه ك ذ ف يكون محروم للوباء لكنه ي ش ت ر ا ل ا ق المعرض ويقول لك ان ق و ل ما شاء الله وشاء رسول الله قضي بطن الله ولن تقول ما شاء الله وشاء رسول الله ق ض ل ل قال كل ما شاء الله وحده اجعلهم للاهل ندا جلس مع ا ل ل شرك جلس مع ل ل شرك مثيلا نظيرا كفءا ندا كل ما شاء الله وحده يهودي جاء ر س و ل ا ل ن ك م تشركون يا ا و ل ي كيف قال تقولون ما شاء الله وما شاء رسول الله ف أ م ر ه رسول الله الا وكل هذا بل الطفل راى في المنام ناس وقال من أ ن ت م قال من يوم قال نعم القول نعم القول إ ل ا أ ن ك م تقولون عزيز ا م ن الله تقولون عزيز ابن الله فقال من اين القول قال من العرب قال نعم القول إ ل ا أ ن ك م تقولون الله ورسول الله إنه الله شأ وشأ رسول الله. كذلك قال إلى ك نعم القول نحن ا ولكنكم تقولون ان ل تشركون الله قال ن ع ن القول الا أ ن ك م تشركون على الله تقولون ما شاء الله و ش ا محمد صلاته فبكر ذلك لرسول الله فقال قل ن ا شاء الله、وشاء. هناك بعض القصائد فيها شركه يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا و ي الى احد من ي أ خ ذ بيدي الله هل ماذا تلمذني يا رسول الله من من ن م تمني الله إ ذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أ ن ي ممسك ب أ ل غ ي هذه علمتي و أ ن ت طبيبي ليس ي خ ف ى ع ل ي ك ولولا ان نحترمه و أ ن نتادب معه و أ ن نحمل بسنته و إ ذ ا ذكر اسمه نقول صلى الله عليه وعلى اله س ل م لا نعبده كما عبده ا ل ن ص ا ر ل م س ي ح فنحن نعظم رسول الله ونحبه ب أ ب ي هو وامي ونحترمه ونقول بانه افضل خلق الله عَلْ إِطْلَاقِ حتى افضل من ملائكه حتى افضل من جنه لكن لا نعبد احدا الا الله كما قال ابو بكر ف ق من كان يعبد م ح م د ف إ ن م ح م د قد مات ومن كان يعبد الله ف إ ن الله حي لا يموت رسول الله لما جاءوا ل ي س ه د و ا لها افضل معاذ بن جبل اراد ان يسجد لرسول ا ل ل ما هذا ي ن ه ى يا رسول الله سيدي الله وسلم لا يحقق بسجودنا فقال لو كنت امل احد ان يشغل أ ح د ل ا ل ه المقطع ان ت ش غ د الدنيا هذا كانت ذات ا ر ا ع ان يجد رسول الله ما هذا يا ملك يا رسول الله ا ل شيا خل نحن ا نتعب و ا ل غ ا م شفتهم كيس زول ن ر س و الشيا كيس زول و م ح نحن د شيا حقق ن أ بسجودنا ا ل ا م ث ا ر ش و ف تجدون رسول ا ء ت ج صلى الله عليه وسلم ت ت ر ك و ن و ل ك ن ا ن و ا ي ب ان ي ك ا ل ل ه ت ح ك و ن و ا م ل ك و ن و ا من اجل ا و ن و ا من ل ان يكونوا ن ا ل ان ي ك ن ا م ل ان ي ك و ا من ل ان يكونوا من اجل ه ن يكونوا ق ن اجل ان ي ك ا ن اجل ان ي ك و ا من ا ج ا ي ك و ن و م ا ج يكونوا من ا ل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من ل ان يكونوا م ا ل ان ي ك و و ا م ل ان يكونوا ا ل ان ي ك و ى و ا م ش ا ل ان يكونوا ل ان ك و ن و ا من ج ل ا و ا من اجل ان يكونوا من اجل ا ي ك و ف و ا من اجل ان ولكن ه ا ل ش ج ر ي ق ا ل لك ان تتحدث عن ا ل ت الشجرة ي م ي ن ا و ج ا د و ت ل ي ن ي ر س و ل ا لك ل وسألها ه ان أ ت ت ح د و عن المسجد ولكن ب ح ي ويا ر س و ل ا ل ل ه و ق ان ل لها ج ت ر ج ع ت إلى م ك ا ن ه ا ك م ا س ج د ف ولكن يجب ان يكون هناك ل ش ي ا ء مجانيه للاخرين من الممكن ان يكون هناك ا ش ي ت ء م ج ا ن ي و ل ن يقولون ا ل ي ك ن ه ا من ك هناك من يكون هناك من يكون ه ن ا يكون ه ا ك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون ه ن ا من يكون ه ا ل من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من ي و ن ه ا ل من يكون ا ك من يكون ه ن ا ا ل من يكون ه ا ن و ن ه ن من يكون ه ن ا و ا ك م ك و ن هناك من يكون ه ن ا ن ي ك ا ك ن يكون ه ن ك من و ن هناك ي ا يكون ن ا ك م ك و ن هناك من ي ن ا يكون ه ن ا و ن ا ك من ك و ن ا ك م و ا من يكون ه ا ك م ا ك من يكون هناك م يكون ه ن ك من ي ك ن هناك م يكون ن ا ك من ي ن ه ا ك من ي ن هناك و ا م ا ك من يكون ه ن ا ن يكون من ي ك ا ك م ي ا ك من ي ي اما الركض وشرب السنين يوم كشفنا ي الوقت ي يشيف لدينا الاعلى ولذلك قال رسول الله اخفى من ض ب ي ب النمله ن الصلباء على ح ج ر ة صماء سوداء في بير م ض ر ولهذا يقول شيخ ا ل إ س ل ا م قد يقع فيه العالم ولا يشعر م ع ا لولا هذا ي يشعر و ان ك شيء ن الله و ما شيء ن عز وجل سخر لنا هذه ا ل س ي ا ر ة ه لولا يصل ل ان الله عز وجل أ ك ر ا م ن ر بهذا البطل يكون الله شخص يسوع لنا ي دائما تتخذ مجلسنا الله أ م ا تقول لو ما ك ا ن ش ي هذا ر ي ك و ك ي ت وكيف هذا الشرك ولهذا ا ل ص ح ا بحر يعني قرر ما تنشي ء واحد يعني يفلت من الشرك ا ل أ ص غ ر قالوا رسول ا ل ل و د ي ك م يعني واحد دعاء اذا قلتوا ر ح ك م الله من كبار الشرك ومن صغاره من شرك الاكبر والاصغر شنو هو الدعاء أعود بك أن تشرك بك شيئا وأنا أعلم واستغفرك أ أن كنا اترقنا ليه اللهم إني أعوذ بك بك تشرك ش ي ئ وانا و أعلم أ فيما لا أ ع ل م الانسان إ ي واحفظه أعوذ ب ك أن أشرك ش بك ي ئ المنكر وانا أ ع وأستغفرك أعلم. وأستغفرك أعلم فيما فيما لا س ا ن ي ويتحصن هذا المنكر اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك أ ن أ ش ر ك بك شيئا ً و أ م ا ا ع و أ س ت غ ف ر ك لماذا اعلم انك تشعر بالله و انا م ص ر ل ح بالله و انا ك مصطلح بالله و انا مصطلح بالله و انا م أ و ل ح بالله وحزوه ي ب ل ك ن ه ا الدعاء ي ا ل ر و ا ي ا ان و د ا ئ م ا ث م ر ا و ل ل ه م ا ه د ك ان يشرك ب ن ش ئ ا ل ف ع ن ى العالم و ع ان و ن لك ا يكون لك ان ي و ن ا يكون لك ان يكون لك ان و لك ان ي ك و لك ا ي ل ان يكون ان ي ك و لك ان يكون ك ان ي ك و لك ان ي ك و لك ان ي ك لك ان ي ك ان و ل ان لك ان يكون لك ان ي ك لك ا ك و ان يكون لك ان ي ك لك ا و ن لك ا ك ن ل ا لك ان لك ان و لك ان ل ا لك ان لك ا ف ا ل ص ح ا ب ة لما تكلم رسول الله صدقوا على هذا النوع من الشكل والشكل هو اقصى من غير النمل الذي يخاف على امته ف ك أ ن ه م يعني قالوا لا يخذوا منه احد فعلمهم رسول الله صدقوا ل الله ى ع ل ه ذ ه الدعاء فاذا نقف هنا ان شاء الله وفي الدرس ا ل آ ت ي نتكلم على الشكل ا ل أ ك ب ر وعلى انواعه ا ل آ ن عرفنا ما ع ل ش ي ك وعرفنا على أ ن ا ل ن ا ق ل ي ق ع ب ا ل ق و ل ولعمل ا و ي ق ع ب ا ل ش ك و ب ا ل ق ل ب وعلى أ ن ه ي ن قتل الى ق س م ي ن أ و إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ل و بين ا على أن ا ل شرك ا في ا لك ر ب ي ر ه و ان تنفع و بيننا أ ي ض ا م ا ل أ ح ا د ي ث ورد ة في هذا و لازالت ه نكت ا احد أ خ ر ى ع ر ض ن ا ع ن ه ان ظ ر ل ض ي ق ا ل و ق ت كمثل قول رسول الله صلى الله عليه و سلم ل م و عز و جبل يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله اعلم قال واتدري ما حق العباد على الله قلت الله ورسوله اعلم معاذ رايت مع الرسول قال يعطي حق الله على العباد ح ق العباد على الله قل لا قل ا ما اعطي حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشرك به شيئا الشيء ولا يشرك ل ل والسلام الله الله الجنة قال عبد الله ي ل ش ر ك في روايه ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل الامر و ومن لقي الله عز وجل مشرك الجنه عز وهذه الاعمال هي موجبات كما قال رسول الله أعمال سُطأت عند الله عملان السبع موجبان يعلم عمله الله اما الموجدان فمن لقي الله لا يشرك به شيئا واجابت له الجنه ومن لقي الله يشرك به شيئا واجابت له النار ايضا ينبغي قضي ، دائم ل الشعت الأصوار و ي ش مقا في بكلم الانسان ب ل ويعرف يكلم إن القرآن ستين عشين بعد ما سيقول ان ا ل ق ر آ ن ستين ع ش ي ن بعد ا ل ص ل ا ة ا ل م غ ر ب ه سرقا سنا ما فهمتشي ئ قران ستين ب ع د المراه على صحيح بعد المراه ا و ث ا ن ي م ما ي ق قرأ ا ل ق ر آ ن في يومين ا يفتح ويكون لك ان تكون القران عين ف ي ي و ن لانك تجنب مسجد هناك ن هذا غلط فقال الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا لك ل يبقى من خطا و ف ي ي ح ط ل القران في اليوم ل ي س ت ب ج م ن ي وقراص الاذن ليقراه سوره مظلمه كما ن ط ع ز و ج و ر ف ت ن القران ق ر ف ي ه اعطني كل شخص ش ق ه ي ك ل حد منهم ابقى اما يجري اشبرته ان ا ع ر ف ما يفرق الله لا بين يخطئ ولا بين يظن ولا بين إ ب غ ن ولا بين, بين هذا ا ل م ش ك ل ة السبع كرما قال ان ا ل ت ج و ي د تعيينه حتما و لازم ل يقول ابن الجزري والاخذ ب ا ل ت ج و ي د حتما لازم من لم يجوز ا ل ق ر آ ن آ ث م ل أ ن ه به اله أ ن ز ل وهكذا منه إ ل ي ن ا وصلت وقد رد عليه في هذه ا م س أ ل ه المهم الشائف الانسان س ت ق ر ا ا ل ق ر آ ن يعني م الترفيه ا ق ر ا القران ش ي ء ي ع ن ي يقوم ا ل ن ا س في ا ل ق ر آ ن بشكل مختلف بشكل مختلف بشكل ق ر آ ن ف بشكل مختلف بشكل مختلف بشكل مختلف بشكل ن خ ت ل ف بشكل مختلف بشكل مختلف بشكل م خ ت ر ف بشكل مختلف بشكل م خ ه ل ف بشكل ة مختلف بشكل م خ ت ل إ ن س ا ن م خ ت ل يعني بعد ت ل ف ب ش ل م غ ر ب هذه م ب ا ل غ ة ش ك ل مختلف بشكل مختلف بشكل م خ ا ل ف بشكل مختلف ب ا ك ل مختلف ب ش ل مختلف بشكل م خ ل ف و هذا باختصار ان اتكلم في انواع الشرك الاكبر اللي هي تسعه ونتكلم على كل نوع بادلته ليس نتخلوه مساء شين ولكن أك... الغالب يقوم ن ح ل ل ه الغالب يقوم جمله ل وتعرف شنو هي او ليله شنو غنى ه ا قوي شنو غنى بها قوي شنو غنى بها قوي ش ن غ ن ي بها قوي ش و غ ن بها قوي شنو غنى بها قوي شنو غنى بها قوي شنو غنى بها شنو ت ب ق ى الليله شنو خطيره ومش يعني تعرفوا ع ن ى ها م جهتي اول ش ن ع ر ف ر ه ا باش تعرف هي في كلا المعنين شنو وضرر و ن ش ع ه م بعض ا ل كفار اخرى وبعض الناس, يقول لك الناس كلهم على ضرر الناس كم للمشركين م ما ك ي ن ش ا ل ح ا ل ة ما ك ي ن ش الحرام هذا قدر خ ف ي ر انك يفتهمس ا ل إ ن س ا ن العبد جميعا كم ينهكر كم ينكفر كم ين مشركين كم ينتقد ا ل ح ا ر ة كمن عرض ضلاله كمن ك ذ ب هذا خطير و ع ي بالله و ل س ي م ا اذا قالها ا ل إ ن س ا ن عن ح و ا ه أ م ا إ ذ ا قالها تاويلا إ ح ن ا م ا ش نذكرهم ق ا ع د ة ا ل ل ي ق ف ن ا من كفر مسلما فقد كفر و ن ذ ك ر و ا ان ت س ت م ي فيها و ن ذ ك ر و ا ايضا ولمن افكر ا ل م س ل ك ي ن او شك في كفرهم او صحح ب و ا ه م فقد كفر و ن ذ ك ر و ا ايضا الكفر عم لا يستلزموا م الكفر ليستلزم دائما الكفر المعين ونذكر ه ذ ا ا ل ع ب ر ة بالخواتم ه ذ ا القواعد ه ذ ا ا ل موضوع عرض من نواقض لا اله الا ا ل ه ذ ه كلها ك ت ب ه ن ح ن كلنا العامل والمؤمن والقائد كان خ ص و ه ا و ل م س ل ولو انسحب اجمالي اما تصطيله وانسلتيقه هذه المثل لا ي ص ت ق ر ه كالكتب الحمد لله كالعلماء اعتنوا بنواقض لا اله الا الله ويكي قلنا من ولكن قلما اعتمدواها او لكن كي يعتمدواها ترجع الانسان هذا اللئيمان تشرب م ك ي ن ه وحده كي اعتبد الله كيف تعبد كي من الله وجميع يوميا اللهم ان الشرك يريد ان ياكلنا ان تحصر لنا اللهم احفظنا من الشرك اللهم احفظنا من الشرك اللهم ان نعوذ بك من الشرك ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اغفر ذ م و ب ن ى اللهم اجعلنا من الذين وحدهم اتقوا مؤلة ح ي د ه اللهم اجعل آ خ ر كلامنا من الدنيا ذ ا اله الا الله محمد رسول الله اللهم انصر ا ل إ س ل ا م والمسلمين اللهم انصر ا ل إ س ل ا م والمسلمين اللهم من اراد ا ل إ س ل ا م شرا فاجعل شره وكيله في نفسه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ن ص ر المجاهدين اللهم ن ص ر المجاهدين اللهم ع ل ى ر ا ي ة ا ل إ س ل ا م اللهم ن ج ع ل كلمه الكافرين أ س ف ل ا ل س ا ك ر ي ن اللهم اخرجهم الى الطرقات كالمجاهدين اللهم ن ج ع ل ه م و أ م و ا ل ه م غ ر ي ب ة للمسلمين اللهم جن ل ت م ث ي ع ن ا ق ه م اللهم ن ح ر ف ه م ج ن ا س ك اللهم ارنا فيهم آ ي ة يا أ ر ح م الراحم يا رب العالمين اللهم ارنا فيهم ع ج ا ب ب قدرتك يا أ ر ح م الراحم ن يا رب العالمين اللهم اجمعنا على كلمه لا اله ا ل ل ه اللهم اجمعنا على كتابك وعلى سنه نبيك يا أ ر ح م الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذ ن و ن ا اللهم اغفر لنا ذ ن و ن ا اللهم ا غ لنا ذ ن و ن ا المسجونين ظلما اللهم ا ط ب ف سراحهم اللهم اطبق سراحهم اللهم خفف عنا وعنهم ذنولهم يا ارحم الراحمين يا رب م